ويقول الذين آمنوا لولا نزلت شورة فإذا أنزلت شورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا الموشي عليه من المن